الله الرحمن الرحيم يسر اخوانكم في منتدى فرسان السنة ان يقدم لكم روائع منتدى فرسان السنة هذه المادة دن <تصفيق> تاولوی Yeah love <laughs> That sounds about me. Qata <laughs> dafi! این ربا لله ما of oh وَلَهُمْ <تصفيق> در. الله الله الله الله الله الله والله والذين Well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 980-87-27 وجزاكم الله خيرا وإلى أن نلقاكم في إستار قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته